اتوب وارجع والرجاد من واطلب من الغفار يغفر ذنوبي يا مجننا من عظيمتي وكبر بسرج الساتر استر عيوبي بس يستر عيوبي وانا نصيتك يا إلهي ولوزار من عظمها يا رب سد الدروبي أسألك يا ساتر عن الفضح ستار تقبر رجوعي والندم شك ثوبي تقبر رجوعي والندم شك ثوبي ندم على ما فات في عمري وصار عسى الندم ينجين يوم الخطوب يوم الحوامل تجدع الحمل تحتار والأم تذهل عن ظناها هروب ولو تذهل عن ظناها هروب تجوب وارجع, وارجع دوم بالله واطلب من الغفار يغفر ذنوبي يا ما det er en kjærlighed og en men ما هم بسكر بس سكر منه لما شافوا وقت الكروبي والخوف الأعظم من ورود على النار يوم الخلايك في لضاها شبوبي يوم الخلايك في لضاها شبوبي, شبوبي الله يا رحمن يا قبل الجر اقبل جواري من كلمك وتابي وصلاة ربي عد ما هزل أشجار من النساء أو ضربها هبوبي من النساء أو ضربها على شفيع الخلق في وقت لا اختار محمد المختار صف والشعوب على شفيع الخلق في وقت لا محمد المختار صف والشعوب توب وارجع والرجاء دوم بين <بالله> <طلب> من الغفر يغفر ذنوبي يا مجدينا <جليلة> من عظيمه وكبر بسرج الساتر يستر <يا> عيوبي بسرج الساتر يستر <يا> عيوبي بسرج الساتر <يا> <عيوبي> <الستر يا> <عيوبي>